يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه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 ولقد جاء ربكما تكذبان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 بأي الاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان